القصيدة التائيه في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية سأله سائل هذا السؤال <تصفيق> أيا علماء الدين ذمي دينكم كحير دلوه بأوضح حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي دعاني وسد الباب عني فهل الى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضى فما انا راض بالذي فيه شقوتي فان كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت دلوني على كشف حيرتي إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة وهل اختيار أن أخالف حكمه فبالله فشفوا بالبراهين غلتي فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الجواب سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البريه فهذا سؤال خاصم الملا العلا قديما به ابليس اصل البليه ومن يك خصما للمهيمن يرجع على ام راس هاويا في الحفيرتي، ويدعى خصوم الله يوم معاده الى النار طرا معشر القدريه سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باغ الخليقة وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة بل الحق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة هو الملك المحمود في كل حالة له الملك من غير انتقاص بشركتي فما شاء مولانا الإله فانه يكون ومالا لا يكون بحيلتي وقدرته لا نقص فيها وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحتي فإن له في الخلق من نعم سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمور يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة فنثبت هذا كله لإلهنا ونثبت ما في ذاك من كل حكمتي وهذا مقام طالما عجز الاولى نفوه وكروا راجعين بحيرتي وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذل هو والمطلب الاقصى للراد بحره وذا عسر في نظم هذه القصيده لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمة وقد قيل في هذا وخط كتابه بيان شفاء للنفوس المريضه فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الازليه وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعتي وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل انه بارادتي وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبيه بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن الحكم محض المشيئتي وقولك لمشاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضره سؤالهم عن علة الشر أوقع أوائلهم في شبهة الثنويه وإن ملاحيد الفلاسفة الاولى يقولون بالفعل القديم بعلته نفوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بظلتي وإن مباد الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة النبوية بخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء دروس البينات بفترتي ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرتي فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي وتنحل من والاك صفو مودة وتبغض من ناواك من كل فرقتي وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خالد عن محجتي فيلزمك الاعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي فلا تغضب يوما على سافك دمى ولا سارق مال لصاحب فاقتي ولا شات من عرض مصونا وان علا ولا ناكح فرجا على وجه غيتي ولا قاطع للناس نهج سبيلهم ولا مفسد في الارض من كل وجهتي ولا شاهد بالزور افكا وفريه ولا قاذف للمحصنات بزنيتي ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوتي وكف لسان اللوم عن كل مفسد ولا تاخذن ذا جرمه بعقوبتي وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي وان قصدوا اضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسه وجادل عن الملعون فرعون اضطغى فاغرق في اليم انتقاما بغضبتي وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي كعاد ونمروذ وقوم لصالح وقوم لنوح ثم أصحاب ليكتي وخاص لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرتي وبطشة كف أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينتي هم تحت أقدار الإله وحكمه فما أنت فيما قد أتيت بحجتي وهبك رفعة اللوم عن كل فاعل فعال ردا طردا لهذه المقيسه فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الانصاف بين الرعيه فلا تضمن نفس ومال بمثله ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمتي من الألم المقضي من غير حيلة وفيما يشاء الله أكمل حكمتي إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة كآكل سم أوجب الموت أكله وكل بتقدير لرب البديّة فكفرك يا هذا كسم أكلته وتعذيب نار مثل جرعة غصتي الست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذاك في الأخرى بلا مثنويتي وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعتي وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي وتقديره للفعل يدلب نقمه كتقديره الاشياء طرا بعلتي فهل ينفع عن عذر الملوم بانه كذا طبعه ام هل يقال لعثرتي ام الذم والتعذيب اوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعه فإن كنت ترجو ان تجاب بما عسى ينديك من نار الاله العظيمه فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة وذل القياد النفس للحق واسمعا ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعص من يدعو لأقوى شرعتي ودع دين ذي العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية ومن ضل عن حق فلا تقف النهو وزن ما عليه الناس بالمعدلية هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجيه وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرساله وأخبر عن رب العباد بان من غدا عنه في الاخرى باقبح خيبتي فهذه دلالات العباد لحائر واما هداه فهو فعل الربوبة وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي وحجه محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضتي واما رضانا بالقضاء فانما امرنا بان نرضى بمثل المصيبه كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمتي فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسقوطه بمشيئتي وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزه فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي كما أنهم في هذه الدار هكذا بل البهم في الآلام ايضا ونعمتي وحكمته العليا اقتضت من الفروق بعلم ثم ايد ورحمتي يسوق اولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي ويهدي اولي التنعيم نحو نعيمهم باعمال صدق في رجاء وخشيتي وامر اله الخلق بين ما به يسوق للتنعيم نحو السعادة فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءتي. فليس بمجبور عديم إرادة ولكنه شاء بخلق الإرادة ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلاله فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك المشيئة وأختار لا أختار فعل ضلاله ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئه فدونك فافهم ما به قد اجبت من معان اذا حلت بفهم غريزتي أشارت إلى اصل يشير إلى الهدى ولله رب الخلق اكمل مدحتي وصل إله الخلق دلل جل جلاله على المصطفى المختار خير البديه